قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَ أَفْرَسُلْنَا لُوطًا فِي بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَيْهِمْ غَنَّ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ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 مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستضين